وَإِنَّكَ لَتُنقِلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَمْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 خير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه كَانُوا كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مباصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة إيا أيه النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل مساكنكم مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رَبِّ أوزعني أن أشكر رحمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.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 سلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ومتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَال سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي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 يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ ويكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَ دُخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٌ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وكلا ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتاه واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما يشركون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 أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Ammi yijibul muttur ve ıda dargah. Ammi yijibul muttur ve ıda dargah ve yıkşiful sūr ve yijgalukum اذكرو من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الاله مع الله تعال الله تعال الله عنا لا يشركون ام مeyi bedeuül külqethum, meyuyeyiduhu, meyi yerzukkum, meyi yerzukkum, meyi yerzukkum, meyi yerzukkum, meyi yerzukkum, meyi yerzukkum, meyi yerzukkum, meyi yerzukkum,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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ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 إن الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا ينقلون ويوم نَحْشُرُ من كل أمّة فوجّم من, من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتوا بآيات ولم تحيط بها علم قال كذبتوا بآيات ولم تحيط بها علم أم ماذا كنتم تعملون قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا, أم ماذا كنتم تعملون ماذا كنتم تعملون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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هل تجزون الا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرم وها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتنو القرآن وأن أتنو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله الحمد لله سيوريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل, بغافل عم Ma teğmen